الفصل الثاني: اللغة والفلسفة والآداب والتاريخ. اللغة العربية. تعد اللغة العربية من اللغات السامية وتشبه اللغة العبرية كثيراً وتختلف في مخارجها عن أكثر اللغات الأوروبية، فيجد الأجانب صعوبة كبيرة في النطق بها. ونجل تاريخ نشوء اللغة العربية كما نعرفها الآن، ولكننا نعلم من الشعر العربي. الذي قيل قبل ظهور محمد بقرن واحد أن اللغة العربية كانت قد وصلت إلى درجة كمالها الحاضر حقا تشتمل اللغة العربية على لهجات كثيرة ولكن كتاب المسلمين أجمعوا على أن لهجة قبيلة محمد تمتاز بأنها أفصح لهجات العرب وكان من تأثير القرآن أن جعل من اللهجة التي كتب بها لغة عام واللغة العربية من أكثر اللغات انسجاما وهي لا ريب مختلفة اللهجات في سوريا وجزيرة العرب ومصر والجزائر وغيرها ولم يكن هذا الاختلاف في غير الأشكال فترى المراكشي يفهم بسهولة لهجة المصريين أو لهجة سكان جزيرة العرب مثلا مع أن سكان القرى الشمالية الفرنسية لا يفهمون كلمة من لهجات سكان القرى الجنوبية في فرنسا واسمع ما قاله الرحالة بوركارد الذي يعد حجة في هذا الموضوع تجد اختلافاً كبيراً لا ريب في لهجات اللغة العربية العامية أكثر مما في أي لغة أخرى على ما يحتمل، ولكنه لا يصعب عليك أن تفهمها جميعها إذا ما تعلمت إحداها، وذلك على الرغم من اتساع البلدان التي يتكلم أهلها بها، وهي الواقعة بين مدينة مغادر، الصويرة، ومدينة مسقط، وقد يكون اختلاف طبيعة البلدان تأثير في اختلاف تلك اللهجات التي هي عذبة في أودية مصر، والعراق الدنيا وجافة في سوريا وجبال بلاد البربر وأعظم فرق كما أعلم هو ما بين لهجة المغاربة في مراكش ولهجة الأعراب بالقرب من مكة في الحجاز ولكن هذا الفرق بين التين اللهجتين لا يزيد على اختلاف لهجة فلاحي سواب جنوب ألمانيا عن لهجة فلاحي سكسونيا شمال ألمانيا ولم تتحول اللغة العربية إذن إلا قليلا منذ زمان محمد ولكنه طرأ تغيير كبير على الخط، فالخط الأول المعروف بالخط الكوفي، الذي روي أنه اخترع في مدينة الكوفة، كان صعب القراءة لخلوه من حروف العلة، فتحول هذا الخط حوالي القرن الثامن من الميلاد، بإدخال أصول الشكل والحركات إليه، مع المواظبة على استعمال الخط الكوفي في الكتابات، فجعل هذا من العسير كثيرا أن يستدل على قدم هذه الكتابات، مما عليها من الحروف المنقوشة، وما قلناه في فصل آخر عن الدين نقول مثله عن اللغة العربية فمع أن الفاتحين الذين ظهروا قبل العرب لم يستطيعوا أن يفرضوا على الأمم المغلوبة لغاتهم قدر العرب بالعكس على فرض لغتهم عليهم ولما صارت اللغة العربية عامة في جميع البلاد التي استولوا عليها حلت محل ما كان فيها من اللغات كالسريانية واليونانية والقبطية والبربرية إلى آخره وكان للغة العرب مثل ذلك الحظ زمنا طويلا حتى في بلاد فارس، على الرغم من يقظة الفرس، أي ظلت اللغة العربية في بلاد فارس لغة أهل الأدب والعلم، وظل الفرس يكتبون لغتهم بالحروف العربية، وكتب ما بلاد فارس من علم الكلام والعلوم الأخرى بلغة العرب، وللغة العربية في هذا الجزء من آسيا شأن كالذي كان لللغة اللاتينية في القرون الوسطى، وانتحل الترك أنفسهم، وهم الذين قهروا العرب الخط العربي ولا تجد في تركيا إنسانا على شيء من التعليم لا يستطيع أن يفهم لغة القرآن بسهولة ولم يشذ عن ذلك سوى الأمم اللاتينية الأوروبية التي لم تقم اللغة العربية مقام لغاتها القديمة ومع ذلك فإن اللغة العربية ذات أثر عميق في اللغات اللاتينية وقد ألف دوزي وأنجلما معجما في الكلمات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من اللغة العربية وتركت اللغة العرب أثرا مهما في فرنسا نفسها وذكر سيدوي والحق ما ذكر أن اللهجات السائدة لولاية أوفرين وولاية الليموزان الفرنسيتين محشوة بالكلمات العربية وأن أسماء الأعلام فيها ذات مسحة عربية قال هذا المؤلف ومن الطبيعي أن تقتبس فرنسا وإيطاليا من العرب الذين كانوا سادة البحر المتوسط منذ القرن الثامن من الميلاد أكثر الاصطلاحات البحرية مثل أميرال وإسكادر وكورفيت وفارجيت وفلوت وكارافل وفيليكوي وشالامبو وتشالوب وسلوب وباركيو وتشيموار ودارس وكالفات وإرسيكيد ولسيما البوصلة بوصلة التي عزي أمرها إلى أهل الصين على غير حق وأن تقتبس جيوشهما ألقاب ضباط جيوش المسلمين وتعابير وغى الحرب واستعمال بارود المدافع والقنابل والحرقات والقذائف وأن تأخذ عن حكومة بغداد وحكومة قرطبة التعابير الإدارية مثل ساينديك وآيديز والجبل والتايل وتريف وديوين وبازار وأن يقلد ملوك الأسرة الثالثة الفرنسية العرب في شيء فيأخذ عنهم معظم اصطلاحات الصيد مثل تشاس، ومايت ولايس، وتشيور، وهلالي، وتشيز، وكوردي، فارس وكذلك كلمة توروني التي عدها علماء اللغة المعاصرون مشتقة من كلمة تورونتومينتيا وأهم من ذلك كله اصطلاحات العلوم التي اقتبسناها من العرب فعلم الفلك عندنا مملوء بالتعابير العربية مثل آزميوتس وسينث ونادر وبالاصطلاحات العربية لأجزاء الاسترلاب مثل آل داد وألانسبوث وبأسماء الكواكب مثل الدبران وريجل وألفير وويجا وأكارنار وأجول وقل مثل ذلك عن الرياضيات حيث أخذنا عن العرب الاصطلاحات شفرز زيرو الجبرة إلى آخره وقل مثله عن الكيمياء حيث أخذنا عنهم الاصطلاحات الكيمي الكول، السالي، ألمبيك، إلى آخره وقل كذلك عن التاريخ الطبيعي والطب حيث أخذنا عنهم الاصطلاحات بول، وإليكسر، وسيروبس، وجوليبس، وسوربيت، وميرو بولانز إلى آخره والكلمة هاسشيك التي اشتقت منها الكلمة السانسز وزعم مؤلف أحد المعجمات الاشتقاقية الفرنسية الذي ألف حديثا أن إقامة العرب بجنوب فرنسا لم تسفر عن أثر لا في اللهجات ولا في اللغة فقلة قيمة هذا الرأي تبدو مما قلناه آنفا ومن العجيب أن يكرر بعض المثقفين مثل هذا الزعم واللغة العربية غنية جدا وزاد غناها بما أضيف إليها دائما من التعابير الجديدة التي تسربت فيها من اللهجات التي اتصلت بها وانظر إلى المعجم الذي ألفه ابن سيده المتوفي سنة 1065 ميلادية تجده مشتملا على عشرين مجلدا فلسفة العرب كانت فلسفة العرب حينما شرعوا يدخلون ميدان الحضارة مقتصرة على مبادئ علم النفس العملية التي هي وليدة التجربة للكتب والتي ينتفع الإنسان بها وحدها في مضمار الحياة واليونان هم أساتذة العرب الأولون في الفلسفة كما أنهم أساتذة في مختلف العلوم ولم تلبث كتب أرسطو وثاليس وأبي القيس وهرقليوس وسقراط وأبي قور وجميع أساتذة مدرسة الإسكندرية من الفلاسفة أن ترجمت وفاق العرب أساتذتهم بسرعة في جميع العلوم التي تقوم على التجربة ولكن بما أن الفلسفة لم تقم حينئذ على التجربة وما إليها لم يتفق للعرب فيها تقدم محسوس وكانت الجماهير تمقط الفلاسفة مع ما تم لهم من المقام الأسمى في جامعات العرب وكان الخلفاء يرون أن يدرأوا ما ينشأوا عن مذاهب الفلاسفة من الفتن الشعبية فيضطرون في الغالب إلى نفيهم لوقت معين وللجماهير ما تعتذر به عن معارضتها للفلاسفة فقد نبذ الفلاسفة أكثر أحكام الإسلام ولم يسلموا بغير العقائد الأساسية كوحدانية الله ورسالة محمد ثم كانوا ينشرون آراءهم علنا ويهاجمون بها عقائد المؤمنين بدلا من الاكتفاء بعرضها على المثقفين والحق يقضي بالاعتراف للعرب بأنهم أول من أغضى عما نسميه حرية الفكر في الوقت الحاضر فمع ما كان يبديه الفلاسفة من التحفظ الكبير في كتبهم كانت تبدر منهم في الغالب تأملات مشتملة على جانب كبير من الشك والارتياب ومن ذلك قول أبي العلاء التنخي الذي عاش في القرن العاشر من الميلاد اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين لا عقل له ثم رأى فلسفة العرب أن يفصل الدين عن الفلسفة مراعاة للجماهير وأجمل الفيلسوف الغزالي الذي كان يدرس في القرن الحادي عشر من الميلاد في بغداد منتهوا إليه في الكلمات الآتية ليست الحقائق التي يؤيدها العقل كلما في الأمر فهناك من الحقائق ما يعجز إدراكنا عن الوصول إليها ونحن نقول بها وإن كنا لا نقدر على استخراجها بقواعد المنطق وبالأصول المعروفة وليس مما يخالف الصواب وجود افتراض قائل بوجود دائرة أخرى فوق دائرة العقل وإن شئت فقل دائرة التجل الرباني ونحن إذ كنا نجهل سنن تلك الدائرة ونماويسها جهلا تاما نجد الكفاية في قدرة العقل على الاعتراف بإمكانها وأبعد فلاسفة العصر سيطا هو الفيلسوف الشهير ابن رشد الذي كان له أعظم تأثير في أوروبا أجل يعد ابن رشد عادة شارحا لفلسفة أرسط فقط ولكنني أرى أن هذا الشارح سبق أستاذه في بعض الأحيان سبقا يثير العجب وأن فلسفته مقبولة في كثير من الأمور أكثر من تلك وإذا لم يكن ابن رشد مفكرا حرا بالمعنى العصري على ما يحتمل فإنه فكر بحرية عظيمة في بعض الموضوعات وتدل العبارة الآتية التي أنقلها من كتاب ميسيورينان حول خلود الروح وقواعد الأخلاق على عظيم استقلال ابن رشد قال رنان يرى ابن رشد أن العقل العام المطلق باق على الدهر قابل للانفصال عن الجسم وأن العقل الفردي فان مع البدن وينكر ابن رشد الخلود والبعث ويصرح بأن على المرء أن ينتظر ثوابا غير ما يلاقي في هذه الحياة الدنيا بكماله الخالص وعند ابن رشد أن الأشخاص يتميزون مادة ويتحدون صورة وأن الخلود لصورة للمادة وأن صورة الأشياء أساس تسميتها، وأن الفأس بلا حد ليست فأساً بل حديد، وأن من التجوز دعوة جسم الميت إنسانا، وأن الفناء لمادة الشخص والبقاء لنوعه. ويقول ابن رشد إن روح الفرد لا تدرك شيئا بغير تصور، فكما أن الحواس لا تشعر إلا إذا اتصلت بالأشياء، لا تفكر النفس إلا إذا وجدت صورة أمامها، ومن ثم كان الفكر الشخصي غير خالد، وإلا وجب أن تكون الصور خالدة أيضا. وإذا كان الإدراك خالدا بذاته فإنه لا يكون كذلك عند الممارسة ولم يخف ابن رشد نفوره من أقاصيص العوام عن الحياة الآخرة وهو يذهب إلى أنه يجب أن يعد من الأوهام الخطرة نظر المرء إلى الفضيلة وسيلة للسعاد لما يتضمن ذلك من الإنكار للفضيلة نفسها ومن معنى الامتناع عن الملاذ رجاء الثواب المضاعف، ومن طلب العربي للموت اتقاء لما هو أسوأ ومن عدم احترام اليهودي لمال الآخرين طمعا في الكسب الزائد وفي ذلك من الافساد لروح القوم والأولاد وعدم وجود نفع في إصلاحهم ما لا يخفى ويعرف ابن رشد أناسا من ذوي الأخلاق يضربون بتلك الأوهام عرض الحائط ولا يقولون بفضيلة من يتمسكون بها الأدب العربي الشعر عند العرب لا يزال أمر الأدب القديم في اليمن وفي مختلف أجزاء جزيرة العرب المتمدنة مجهولا لدينا تماما وما علمناه من أشعار العرب قيل بعد المسيح وقبيل ظهور محمد ولم تكن هذه الأشعار في غير الغزل وتمجيد الملاحم وكان العرب يحبون أن يسمعوا شعراءهم يشيدون بمفاخرهم كما كان الأغارقة في عصر البطولة وتبدأ تلك الأشعار في الغالب بالتصوير والتشبيه شأن شعر الأمم الفطرية التي تحس كثيرا وتفكر قليلا وتختلف تلك الأشعار عن الشعر الإسرائيلي كثيرا في خلوها من التكهن والدجون والتغني بسفك الدماء ولا تجد فيها ذكرا لمثل المجازر الوحشية والمذابح والإبادات ولعنات الرب الدائمة التي ملئت بها التوراة ونال الشعراء نفوذا كبيرا بفضل حب العرب للشعر فكان الشعراء يحركون المشاعر ويرفعون أقواما ويخفضون آخرين كما يشاءون وكان من نفوذهم أن منحت قريش الشاعر الأعشام مئة حملا له على عدم نشر قصيدة مدح النبي بها وكان من عبادة العرب للشعر ما أقاموا معه قبل محمد بعدة قرون مؤتمرات أدبية يقصدونها من جميع نواحي جزيرة العرب وكانت هذه المؤتمرات تقوم في مدينة عكاظ الصغيرة القريبة من الطائف والبعيدة من مكة مسافة ثلاثة أيام وكانت القصائد التي تنال الحظوة فيها تكتب بحروف من ذهب على نسائج ثمينة وتعلق في الكعبة بمكة لتنقل إلى الأعقاب وبلغ الشعر العربي الذروة في القرن الذي سبق ظهور محمد ونشأ عن ذلك أن صارت لغة الشعراء الفصحى عام وأن لهجات بلاد العرب المختلفة في لغة واحدة وانتهت إلينا المعلقات السبع بفضل حفظ أهم أشعار العرب في الكعبة ويرى في المعلقات السب وصف لحروب العرب ولحياة البادية الجافية القاسية ولمغامرات الأعراب إلى آخر وإنني أقتطف الأبيات الآتية من معلقة طرفة التي وصف بها الحياة وصفا لا أرى أكثر الفلاسفة ارتيابا. يضيف إليه شيئا كبيرا. قال طرفة كريم يروي نفسه في حياته. ستعلم إن متنا غدا أي الصدي أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي. أرى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضض أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد متى ما يشأ يوما يقده لحتفيه ومن يكفي حبل المنية ينقضي وتقرب من تلك الأفكار الممتازة أنشودة حرب جاء بها بالغريق من نجد ولم يعرف زمن قرضها فمنها يبدو للقارئ بوضوح كما يبدو له من القصيدة السابقة ماذا كان يجول في خاطر المحارب العربي وإليك تلك القصيدة أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع ليراعي سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي وما للمرء خير من حياة إذا ما عد من سقط المتاعي وداوم العرب على قرض الشعر دوام حضارتهم وإن لم يسبق المستوى الذي وصل إليه قبل النبي وكان يقرض الشعر كل رجل مثقف سياسيا كان أو فلكيا أو طبيبا ولم يكن لغوا قول بعضهم إن العرب وحدهم قرضوا من الشعر ما لم تقرضه أمم العالم مجتمعة وكان من حب العرب للشعر أنصاروا في بعض الأحيان يؤلفون كتب التوحيد والفلسفة والجبر نظمة ومن يطالع قصصهم يرى أكثرها ممزوجا بقطع شعرية ومما بلغ درجة الثبوت في أيامنا كما يظهر أن الأوروبيين اقتبسوا فن القافية من العرب ودلت مباحث فياردو في وغيره من الكتاب الكثيرين على هذا الأمر الذي كان الأسقف هويه قد بينه منذ زمن طويل ويعزى مصدر الشعر الإسباني والشعر البروفنسي إلى ما كان لشعراء عرب الأندلس من التأثير ويلوح لي هذا الرأي قويما كالرأي السابق ولكن إضاحة الأسباب التي يستند إليها في هذا يتطلب إفاضة لا يحتملها صدور هذا الكتاب الروايات والأقاصيص زاول العرب جميع أنواع الأدب فضلا عن الشعر ويوجد للعرب روايات في المخاطر والحب والفروسية إلى آخره وترى في روايات العرب مع قلة اعتنائهم بنفسية الأشخاص فوائد كبيرة لاجتمالها على ضروب المغامرات العجيبة وجمل العرب بخيالهم الصاطع كل شيء لمسوه وهم الذين لا نظير لهم في الفن والعرب هم الذين ابتدعوا روايات الفروسية قال سيديو كان خيال الشعراء يتجلى في الروايات والأقاصيص وكان أتبع محمد من أكابر المحدثين دائما وكانوا يجتمعون مساء تحت خيامهم ليسمعوا بعض الأقاصيص العجيبة التي تتخللها الموسيقى والغناء كما في غرناطة ويخبر ما في إسبانيا من القصص المؤلفة من قطع المترجمة أو التي قلد بها العرب اخبارا صحيحا عن الأعياد وألعاب الخواتم وصراع الثيران وحروب النصارى والمسلمين والتفاخر ورقص الفرسان والتشبيب والغزل وما إلى ذلك من الأمور التي اشتهر بها عرب الأندلس في أوروبا ومن أشهر أقاصيص العرب نذكر مقامات الحريري ومقامات الهمذاني ورواية ألف ليلة وليلة على الخصوص واشتهرت مقامات الحريري في الشرق بأسره وولد الحريري سنة 1054 ميلادية وتوفي سنة 1121 ميلادية في البصرة، بعد أن ذاع صيته بأنه من علماء عصره، وتشتمل كل من مكتبة باريس الوطنية ومكتبة ميسيو شيفر على نسخة خطية مصورة جميلة من مقاماته، وكان الهمذاني المتوفى سنة 1007 ميلادية ذا شهرة واسعة في ذلك المضمار أيضا، وكان الهمذاني ذا ذاكرة قوية، فيحفظ القصيدة على ظهر القلب عندما يسمعها أول مرة وكان الهمذاني مشورا أيضا بصفاء لغته وانتقاء التعابير في ارتجالاته وتعد رواية ألف ليلة وليلة الباهرة أكثر القصص العربية شهرة لريب واختلف كثيرا في مصدرها ويظهر من الثابت اليوم أنها مجموعة قطع وضعت في أزمنة مختلفة جدا وأن بعضها وضع قبل القرن العاشر من الميلاد لذكرها في كتاب مروج الذهب الذي ألفه المسعودي في ذلك الزمن وتجد في هذه الرواية قصصا من أصل هندسي وفارسي ولكن أكثرها ألفه عرب مصر فيما بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر من الميلاد وذكر أستاذ اللغات الشرقية في هيدلرب ميسيوفيل وذلك في مقدمة الطبعة الألمانية لرواية ألف ليلة وليلة وفق النص الشرقي أنه لا يجوز الشك في أن أكثر القصص فيها عربي وأنما ما فيها من أصل عربي يختلف كثيرا عما فيها من أصل هندسي بارز في المجموعة المعروفة بذلك الاسم أيضا في القرون الأولى من الإسلام وتعد رواية ألف ليلة وليلة من أكثر كتب الأدب التي وضعها الإنسان إمتاعا مع ما فيها من نقائص واضحة جدا وأضيف إلى ما فيها من متعة ما في قراءتها من فائدة فيها ينال القارئ معارف صحيحة عن طبائع العرب ومشاعرهم ووجه تفكيرهم في بعض الأدوار وكل تاريخ يكون مدخلا لها يشمل النظر وذلك لما يلقيه من نور قوي على أحوال الشرقيين النفسية الصميمة ودوافعهم الخلقية ورأيهم في المرأة إلى آخره والحق أن أقاصيص الأمم وأساطيرها من الأدلة التي أهمل التاريخ أمرها زمناً طويلا. والتي أخذ العلماء يدركون شأنها في الوقت الحاضر ومن ذلك أن توصلنا بتحليل الأغاني الشعبية والأساطير وذلك في درسنا أمر تلك الأمة الغريبة التي أتيح لنا أن نرقبها في جبال تترة إلى معارف الثمينة تمكننا بها من رسم المزاج النفسي لأجداد شعب لم يكتب له تاريخ قط الحكايات والأمثال الحكايات والرموز والأمثال من أكثر ما عني به في الشرق، ومنها يتألف نوع من الآداب التي تلائم النفس، وتحفظ في الذاكرة بسهولة، مع أن الأفكار المجردة تتعب وتنسى سريعاً، ويعد لقمان الأسطوري أشهر من جاء بالحكايات، وجعل محمد من لقمان في القرآن مثال الحكمة، ويرى فريق من العلماء أنه معاصر لداود، ويراه فريق ثان معاصراً لإبراهيم، ويرى فريق ثالث أن مؤلف الحكايات، شخص غير لقمان ظهر بعد محمد ويدل ما بين حكايات لقمان وحكايات إزوب من الشبه على أن ذلك اقتبس من هذا أو أن كليهما استقي من منبع واحد على الأقل وأمثال العرب كثيرة إلى الغاية اقتبست إسبانيا وبقية أوروبا عددا من الأمثال غير قليل ومن يدقق في حكمة سانكو بانسا يرى قسمها الكبير الذي لا ينضب معينه من أصل إسلامي وإنني تنويرا للقارئ أنقل بعضها الآتي من كتاب ميسيو بياس العيش تحت جناح الذبابة خير من النوم في الجبان استفد من شبابك فالعمر قصير انس همومك في ليلتك ما دمت جاهلا ما في غدك عاشر حدادا تدرج بالسناج وعاشر عطارا تنلشذ الأزهار خشبة تلهب المحبة من يتزوج امرأة من أجل جمالها يخدع ومن يتزوجها من أجل مالها يطمع ومن يختارها من أجل رشادها يمتع إذا ما أحبكم النساء فتحنا لكم الأسداد وإذا ما كرهنكم أقمنا أمامكم سورا من خيط العنكبوت كأنه من صنع حداد راحة بال مع فقر خير من هم مع يسر لا تدخل الذبابة فمن يستطيع السكوت التدبير نصف المعيشة وقد يكون به كل المعيشة لا تلد الفأرة إلا فأرة الشجرة التي تخرج الورد تخرج الشوك شاور من يبكيك لا من يضحكك في الصلاح سر النجاح ثلاثة خير من ثلاثين الجمال والتقوى وكتمان الهوى من هو مان لا يشبعان طالب علم وطالب مال التاريخ مؤرخو العرب كثيرون وقد عد حاجي خليفة وحده في مكتبته الشرقية كشف الظنون 1200 مؤرخ عربي وكان يعوز مؤرخي العرب روح النقد على العموم كما كان يعوز جميع مؤرخي القرون الوسطى وكما يعوز الكثيرين ممن قلدهم من الكتاب المعاصرين وقد قلت على العموم لوجود مؤرخين قليلين بلغوا درجة عالية من تلك الروح المسيطرة كابن خلدون ونذكر من قدماء مؤرخي العرب الطبري الذي ألف في أواخر القرن التاسع من الميلاد تاريخاً عاماً عن الزمن الذي مر منذ بدء العالم إلى سنة 914 وأربعة ميلادية ونذكر من مؤرخي العرب المشهورين المسعودي الذي عاش في القرن العاشر من الميلاد فألف عدة كتب في التاريخ ككتاب أخبار الزمان وكتاب مروج الذهب إلى آخره قال ميسيو كاترمير عن المسعودي إذا منظر الإنسان إلى كتبه بهت من تنوع المواد التي كتب فيها ومن كثرة المسائل المهمة العويصة التي حلها والحق أنه كان واسع الفضل في الزمن الذي بغفيه فيه لا لأنه قرأ جميع الكتب الخاصة بالعرب وتأمل فيها فقط بل لإحاطة مباحثه الواسعة بتاريخ اليونان والرومان وجميع أمم الشرق حديثها وقديمها أيضا وألف مؤرخو العرب كتبا كثيرة في التاريخ العام ونذكر منهم أبا الفرج الذي توفي سنة 1286 ميلادية ويتصف ابن خلدون الذي ولد في سنة 1332 ميلادية بروح النقد التي تكلمنا عنها آنفا وألف ابن خلدون تاريخ البربر حيث عرضهم بادئا بمبادئ رائعة في النقد التاريخي وترجم كتابه هذا إلى الفرنسية وألف المقرزي المعاصر لابن خلدون تاريخا عن مصر يعد أحسن مصدر للبحث فيها ويظهر أن هذا التاريخ قسم من ثمانين مجلدا له في التاريخ العام وألف النويري المتوفى في مصر سنة 1331 ميلادية موسوعة تاريخية كبيرة وألف صاحب حماء أبو الفداء المتوفى سنة 1331 ميلادية والمشهور بأنه من علماء التاريخ والجغرافيا ومن رجال الحرب معا كتابا في أخبار البشر عظيم الفائدة في معرفة ما هو خاص بالشرق وكتب التراجم عند العرب كثيرة أيضا وأشرها كتاب المكتبة الشرقية كشف الظنون الذي ألفه حاجي خليفة المتوفى سنة 1658 ميلادية والذي هو معجم لأسماء نحو 18500 كتاب شرقي والذي ألحق فيه اسم كل كتاب منها باسم مؤلفه مع بيان عنه البيان والبلاغة اهتم مؤلفو العرب بالأسلوب كثيرا وكثرت كتبهم في البلاغة والنحو فأحصل الغزيري في مكتبة الإسكريال وهي التي ليس فيها سوى القليل من كتب الأدب العربي التي تفلتت من يد الإبادة والتخريب أكثر من ثلاثمائة كتاب في البلاغة ولم تنقل هذه الكتب إلى اللغات الأخرى ولا أرى كبيرة فائدة في نقلها إليها لأن من شأن علم النحو والبلاغة تهذيب الأسلوب لابتداعه ولأن بدائع الفن لا كتب النحو هي التي يجب درسها للحكم في آداب الأمة ولأن علم النحو وعلم البلاغة وليد آداب الأمة ولا نستطيع أن نحكم في بلاغة العرب من رسائلهم في البيان وفي النحو وما كان العرب ليعرفوا غير البلاغة الدينية خارج التعليم الجامعي وما كان نظامهم السياسي ليحتمل غير هذا والحق أن البلاغة الدينية ذات سلطان عظيم على النفوس في الشرق ولكن ما أسفرت عنه قرائح خطبائهم لم ينتهي إلينا وليس ما تقدم سوى خلاصة لخلاصة تاريخ آداب اللغة العربية ومع ذلك فإنه يكفي للإلمام بأهمية آثارهم الأدبية وتنوعها ولن يكون لنا هدف غير هذا في كتاب مجمل كهذا الكتاب